من حقه ان يطلب المال ومن حقه ان يطلب القصاص وهذا الكلام ينبني على شيء اخر انتبه رجل تعمد قتل اخر ولي الدم ولي الدم من له؟ هل له القصاص فقط ويجوز العفو على مال ام له القصاص او له المال ان شاء قد يقول قائل ما الفرق بينهما اقول بينهما فرق عظيم رجل القاتل مثلا هذا جاء ولي الدم وقال اريد التيه ديت العند العدوان. لا اريد زيادة عليها. مئة وعشرة الاف ريال. يقول الجاني لا. انا لا اعطيك الا ولا ريال واحد. خذ رقبتي اقتص منها. إذا قال الجاني خذ رقبتي اقتص منها عند من يقول ليس له إلا القصاص نقول ليس له إلا هذا وعند من يقول له أحد أمرين نقول للجاني لا الرجل هو المخير ما هو أنت فإذا طلب المال يلزمك أن تدفعه طلب الدم نعطيه رقبتك قد يقول لا انا زهجت ولا أريد الحياة ولا أدفع ولا ريال إنما هذه رقبتي اقتلوني عند من يقول ليس له إلا قصاص نقول ليس لولي الدم إلا هذا ارضى اقتله او باعه وليس من حقك أن تطالب بالمال عند من يقول هو مخير بين الأمرين نقول ملجاني يلزمك إذا طلب المال أن تدفعه ولا تبذل رقبتك لأنه هو المخير وهذا هنا يقول وإن عفى الراهن عن جناية الموجبه للقصاص الى غير مال ان بنا على موجب العمد ما هو موجب العمد؟ فإن قلنا أحد شيئين ما هما الشيئين؟ الشيئين هما القصاص والمال فهو كالعفو عن المال يعني ما ان يعفو عنه عن المال بل إذا عفا عن القصاص عليه يوجب ان يأخذ المال لأن المال تعلق بحق غيره وإن قلنا الوجب العمد هو القصاص فقط فليس له إلا هو إما أن ويصح عفوه حينئذ لأنه ليس له إلا القصاص وعفى عنه وان قلنا القصاص فهو كالاقتصاص فيه وجهان كالسابق انه ان اقتص هل يلزم بدفع القيمه لتكون رهنا او لا يلزم بشيء لانه لم يطالب باكثر من حقه شرعا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه المسائل تحتاج الى متابعه ضبط ولا تنسى بسرعه فيها قيود وهي لاختبار الذكاء والادراك اكثر منها دراسه واقعيه يقول السائل هل الموازنة من منهج أهل السنة والجماعة حيث أن بعض الناس خاصة في هذا الزمن يقولون أن الإنسان إذا أخطأ فنهى إذا أخطأ لا يجوز ذكر محاسنه المسلم عرضه للخطأ وإذا أخطأ فلا يجوز أن تنسى محاسنه والمسلم قد يجتمع فيه صفتان يحب من اجل واحده ويبغض من اجل اخرى والمساوي لا تمحو الحسنات بل الحسنات بحمد الله تمحو السيئات وهذا الاخ السائر يقول الرجل قد يكون له محاسن ثم يحصل منه خطأ فتنسى محاسنه كلها لا نقول ما يجوز وإنما يذكر بمحاسنه ثم المساوي لا يخلو إن كانت فيما بينه وبين الله فيحصل الستر عليه وإن كان يتعدى ضررها فتبين حتى لا يقتدى به في هذه المساوئ وهذا يسأل عن الحواله وأقول الحواله سياتي بابها ان شاء الله ومن تعجل شيئا قبل اوانه قد يعاقب بحرمانه هذا الذي يذكر من انتزامه ومحافظته إلا أنه يشعر أحيانا بالضيق الضيق يحصل عند الإنسان ويزيل هذا الضيق الاكثار من ذكر الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب المحافظة على الاوراد بعد الصلوات ثم على المرء ان يفتش عن نفسه اذا احس بشيء ما عليه اول ما يراجع يراجع نفسه خشيه ان يكون عنده شيء من المخالفات او واقع في شيء من المحرمات او تارك لشيء من الواجبات فيبتلى بما يبتلى به من الضيق ونحوه فعليه أولا أن يحاسب نفسه وينظر في عمله وما يأتي وما يذر يخلو بنفسه ويحاسبها ثم عليه أن يعالج نفسه بالاكثار من ذكر الله تعالى وأفضل ما يعالج المرء به نفسه بالاكثار من ذكر الله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 قال هذه مئة مرة كانت بعدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئه وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك هذه مهمة وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر متفق عليه هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي غيرهما من السنن لكن إذا اتبق عليه يكفينا هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة كانت بعد عشر رقاب وكتبت له مئة حسنه ومحيت عنه مئة سيئة وكانت حفظه من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد عليه فهذه حرز حصين من الشيطان بإذن الله يقولها متى ما تيسر له تكون حرزه من الشيطان يومه ذلك والله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن من قلوب هذا الذي يقول ما معنى شرط الإنفاء في مكانه هذا ينبغي إسرائيل إذا سأل من طلبة العلم أن يذكر هذا في مكان كذا هذا يصح أن تكون هذه العبارة في السلم ويصح أن تكون فيما مر علينا في الرهن مثلا يعني أن هذه الغرامة المالية تكون مكانه حتى يتم الإنفاء الدين في اي موطن حتى توضح لك ان شاء الله يقول السائل هل يجوز المرور امام المصلي في المسجد الحرام المرور بين يدي المصلي في سائر الامكنه محرم بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا في سائر البقاع سوى المسجد الحرام او مكه المكرمه فيرى بعض العلماء أنه لا يجوز إلا في مكة قال مكة مستثنات لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه كما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول كابه وتأثي المرأة تريد المرور فينتظر قليلا في سجوده حتى تمر ثم يسجد فيضع جبهته على موضع قدمها يعني انها تمر قريبا منه وقال لكثرة الناس في المسجد الحرام والزحام فيه وصعوبة المرور احيانا الا بالمرور بين يدي المصلي فاستثنى بعض العلماء المرور بين يدي المصلي في مكة او في المسجد الحرام وقال إنه معفو عنه يقول السائل ماذا يفعل من ظلم ونسب إليه شيء لم يفعله ما هو الواجب عليه يقول ماذا يفعل من ظلم ونسد إليه شيء لم يفعله يبين الأمر إن كان يقبل منه لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإن لم يستطع البيان ولم يستطع أخذ حقه فعليه أن يصبر ويحتسب ليأخذ الله جل وعلا له الحق يوم القيامه فالعبد المسلم لا يضيع له حق أبدا إن استوفاه في الدنيا وإلا استوفاه في وقت يكون أحوج ما يكون إليه ولا شك أن حاجته إلى الاستفاع حقوقه في الدار الآخرة أفضل وأعظم ولكن بعض الناس ما يتحمل الصبر وإلا لو صبر لكان خيرا له لأنه يستوفيه من حسنات صاحبه فإن لم يكن لصاحبه حسنات استوفاه من حمل شيء من سيئاته على من ظلمه فالقضاء والاستقضاء هناك بالحسنات والسيئات لا بالدراهم والريالات وفي الدنيا بالدراهم والريالات ونحوها وكلما كان استيفا بالحسنات فذلك افضل يقول السائل امراه لسوء أدبها وكثره مخالفتها لزوجها طلب الزوج من اخيها اخذها لبيت اهلها حتى يقضي الله الامر ولعلها تعود للصواب هل هذه الفتره تعتبر ناشزا الله والله اعلم انه في هذه الحال ما تعتبر ناشز لانه قد يكون هذا تعدي من الزوج نفسه ماذا دام الزوجة قال لي أخيها خذها عندك حتى يقضي الله امرا فأخذها بأمره فلا تعتبر ناشز لأنها ربما لا تكون مخالفة لكن ربما يكون توهم من الزوج وكل واحد من الزوجين عرضه للخطأ والصواب فإذا أخطأ الزوج فلا يحمل على الزوجة يقول السائل شربت الماء مع اذان الفجر فهل صيامي صحيح؟ يقول شرب الماء مع اذان الفجر فهل صومه صحيح؟ الجواب نعم ان شاء الله لان الاذان غالبا ما يؤذنون اذا رأوا الفجر انه كما هو الحال يؤذنون بحسب التحري وياذنون داخل البنيان ما كانوا يصعدون الى المناره وإلى السطوح يروا الفجر فهو غالب انهم يؤذنون قبل طلوع الفجر ويجعلون شيئا من الاحتياط دقيقه او دقيقتان او اكثر فاذا شرب مع الاذان فلا باس عليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء اذا كان يتشحر وبيده الكأس يشرب فطلع الفجر عليه انه لا ينزل الكأس من يده حتى يقضي حاجته فلا حرج عليه هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم اذان بلال من سحوركم ان بلالا يؤذن بلال فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال الراوي وكان ابن ام مكتوم اعمى ما يؤمن حتى يقال له اصبحت اصبحت يعني يكرر عليه ما يقال له اصبحت مره يعني يقال له اصبحت اصبحت يعني شيء وما كان بينهما بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم الا ان ينزل هذا ويصعد هذا يعني ما كان بينهم الا دقيقتان او ثلاث والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعكم اذان بلال من سحوركم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب ابن ام مكتوب لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فلا حرج ان شاء الله في الشرب مع الاذان وان احتاط الانسان وامتنع قبل ذلك فهو احسن لكن اذا كان الوقت ضيق وهو ما استيقظ الا متأخر لا حرج عليها ان يشرب وان كان المعزن يؤذن يقول السائل ما الحكم ما هو قول الشرع في من يعمل عمل حكومي بجمعه حكومي ويقتضي أجرة من البنوك الربوية وغير الربوية يقول يعمل في عمل حكومي ويتقاضى راتبه من البنوك. الربويه وغير الربويه اذا كان راتبه من العمل الحكومي يحول او يوجه الى احد البنوك فيقبض راتبه منه فلا حرج عليه في هذا لانه يستلم راتبه الذي يستحقه من جهة الحكومة ووحيل الى هذه الجهة فلا بأس وكون الرجل يتعامل مثلا مع بعض البنوك الربويه في معاملات حلال في بيع او شراء او تحويل او نحو ذلك لا ربا فيها لا مأسى عليه في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا كان يشتري من اليهود وجل اموالهم حرام فهو عليه الصلاة والسلام شرع للامه بأن المرأة إذا تعامل مع من يتعاطى الحرام تعامل معه معاملة حلال فلا اسمع عليه في هذا والحمد لله وإنما يحرم على المسلم أن يتعامل مع البنك الربوي بعمل ربوي أو عمل محرم في جهالة أو غرر أو ربا أو نحو ذلك هذا المحرم لكن كونك مثلا يحول راتبك على جهة ما أو تحول دراهم أنت من عندك إلى جهة أخرى مثلا عن طريق هذا البنك الربوي أو غيره هذا لا اسم عليك فيه والحمد لله وإنما لا يجوز للمسلم ان يتعامل أو يعمل مع البنوك الربويه في أعمالهم الربوية لأنه يكون من التعاون على الاثم والعدوان وتشمله اللعنة بقوله صلى الله عليه وسلم لأن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون في الربا والآكل واحد والموكل واحد والثلاثة الباقيه لا أكل ولا لا أعطى ولا أخذ ولكن لأنهم متعاونون مع الرباويين على الاسم والعضوان يقول أتيت إلى جدة لاداء مهمة وقبل نهاية المهمة نويت العمره واحرمت من جدة هل علي شيء أقول إذا كنت جئت إلى جدة بمية هذا العمل ولم تنوي العمره ثم في أثناء قامتك بجدة رغبت في العمره فأحرمت من جدة فلا شيء عليك لا شيء عليك لأنها تجددت عندك نيه العمره من جدة فاحرمت من جده اما اذا كنت وانت في بلدك عازم على العمره لكن تقول بدل من ان احرم من الصين او من ميقات اهل المدينه للحليفه او من ميقات ولا من اذا كنت جئت من جهه الجنوب تقول أحرم من جدة نقول لا يا اخي ما دمت ناوي العمره من بلادك ومرضت بالميقات وانت تناول العمرة فيجب عليك ان تحرم من الميقات تقول احرمت من جدة نقول عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون احرام لان تحديد المواقيت ليس الي ولا اليك ولا كل واحد منا يحدد ميقاته يقول انا باحرم كذا وانا با احرم من كذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن عليهم من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره انت جئت من المدينة مثلا تقول بدل من نوح من الحليفه اذهب الى جدة والى مكة فاذا وصلت الى مكة خرجت للصين لكونها قريب او خرجت الى لمدم لكونها قريبة واحرمت منهما واديت العمره نقول قل في هذه الحال يكون عليك هادئ لانك مرت بميقات عليها وانت تريد العمره وما احرمتا فهذا الاخ السائل ان كانت تجددت عنده نيه العمره وهو في جده فلا شيء عليه والحمد لله لان من نوى العمره من اي مكان دون الميقات يحرم من مكانه اما اذا كان عازم على العمره في بلاده وقال بدل من يحرم مثلا من الصين احرم من جده نقول لا وأخي لست مخول في أن تحدد ميقاتك فأنت قبل أن تحرم إن عدت إلى ميقاتك واحرمت منه ولا شيء عليك وإن أحرمت من جدة وقد نويت العمره ورغمت بالعمرة من بلدك فعليك هدي وهذا الهدي يكون في مكة لفقراء الحرم لا يذبح في أي البلاد ولا تأكل منه أنت ولا غني وإنما يكون لفقراء الحرام يقول السائل إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أن الوقت وقت نهي من المعلوم ان وقت النهي من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ووقت النهي لا يجوز ان تصلي فيه النوافل المطلقة اما ذوات الاسباب فيرى كثير من العلماء انها تصلى في وقت النهي كما تصلى في غيره. فمثلا دخلت المسجد بعد صلاة العصر واردت الجلوس نقول لا يا اخي صل ركعتين تحيه المسجد شخص بعد صلاه العصر جلس يقرا القران ثم بعد القراءه بنصف ساعه او ساعه قام ليصلي ركعتين نقول لا يا اخي الوقت وقت نهي لا تصلي يقول امس حينما دخلت وجلست قلتم لي قل فصل ركعتين والآن حينما أردت أن أقوم أصلي ركعتين تقولون لي اجلس الوقت وقتناه من الذي غير الحال؟ نقول نعم أمس دخلت أنت المسجد فوجد سبب للصلاة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فانت مامور من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي ركعتين واما الان فلا يوجد سبب للصلاه لانك جالس فلا تقم. اخر طاف من البيت بعد العصر ثم اراد ان يجلس قلنا له يا اخي استحب لك ان تصلي ركعتين لأنه وجد سبب للصلاة وهو الطواف بالبيت، فذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وفي غيره وغير ذوات الأسباب لا تفعل لا في المسجد الحرام ولا في غيره وبعض العلماء يرى أن وقت النهي لا يصح أن تفعل به ولا ذوات الأسباب بعض العلماء يقول إذا دخلت المسجد بعد العصر فاجلس ولا تصلي لانك منهي عن الصلاه وان الوقت وقت نهي فبعض العلماء يغلب الامر بالصلاه عند دخول المسجد